موسوعه ا ل ن ا ب ل م ي للعلوم ا ل ا س ل ا ف ي ه ذ ا القرآن للنار